بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك أجر غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون بأيديكم المفتون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 معجد أثيم عتل بعد ذلك زنيم أن كان ذا وبنيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين سنسمه على الخرقوم إن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 صارمين. فانطلقوا وهم يتخافتون أن لا يدخل النهر يوم عليكم مسكين وغدوا على حرد قادرين فلما رأواها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون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 كذلك العذاب والعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون إن للمتقين عند ربهم جنة عيم أَفَلَجَالُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُونَ أَمْ لَكُمْ كِتَابٌ فِيهِ تَدْرُسُونَ إِنَّ لَكُمْ فِيهِ لَمَآ تَخِيَّرُونَ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 يوم يكشف أن ساقه ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم دلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سادمون فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأمني لهم إن أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون فاصبغ لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكضون لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذنوم فاجتباه ربه فجعله من الصالحين وإن يكاد الذين كفروا ليزنقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين